لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل تنزيل ل ر ح حميم ي م ت ا ا ك ب من ا ل ل ل ه ا ع ز ي ز ا ل ع ل ي م غ ا ف ل ا ب ل ا ل ت و ب ش د ي د ا ل ع ق ا ب ء الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب لا إ ل ا ل المصير ما يجادل في آ ي ا ت الله إ ل ا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم ل ي أ خ ذ و ه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ل ي د ح ض و ي ل ه ا ل د ك عقاب و ك ذ ل ك ح ق ت ك ل م ة ر ب ك على ا ل ذ ي ن أنهم كفروا أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ا ل ذ ي يحملون ي ن ومن حوله العرش س ب بحمد ربهم ح و و ن ي ؤ م ن ن و به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن وأدخلهم و ع د ه م و م من ن صلح آبائهم و أ ز و ا ج ه و ذ ر ي ا ت ه م إ ن ك أنت ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م و ق ه م ا ل س ي ئ ا ت تق ومن ا ل س ي ئ ا ت ي و م ئ ذ فقد ر ح م ت ه وذلك هو الفوز العظيم إ ن الذين كفروا ينادون لمقت الله أ ك ب ر من مقتكم أ ن ف س ك م إ ذ تدعون إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون قالوا ربنا أ م ت ن ا ثنتين و أ ح ي ي ت ن ا اثنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إ ل ى خروج من سبيل ذ ل ك ب أ ن ه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم و إ ن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي ي ي ر ك م آ ي ا ت ه و ي ن ز ل ل ك م إ ل ى ا ل س م ا ء رزقا و م الاسلاميه ي ت ذ ن ا د ع و ا الله م خ ل ص ي ن له الدين فدعوا الله د ي ن و و ك ر ا ل ك ا ف ر و ن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينذر يوم ا ل ت ل ا م ل م ن الملك ا ل ي و ن ا ل م ل ك ا ل ي و م ل ل ا ل و م الاسلاميه ر اليوم كل تجزى ن ف بما كسبت ل ا ل و م إ سريع ا ل ح س ا ب و أ ن ذ ر ه م يوم النابلسي ز ف ل ل ق و للعلوم ن الاسلاميه ي ا ع ع ي ل م خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن و م ا تخفي ا ل ص د و ر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إ ن الله هو السميع البصير أ و ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين كانوا من قبلهم و ك ا ن م منهم ق و س و ث ا ا ر الأرض في ف أ خ ذ ه ا ل ل ه ب ذ ن و ب ه م ل س ا للعلوم من الاسلاميه ه من بأنهم كانت ر و س و ع ه ا ل ب ي ن ا ت فكفروا ف أ خ ذ ل س ا ل ل ه إنه ق و ي شديد ا ل ع ق ا ب